الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم هذه, المادة لكم هذه الماده الحمد ل الذي هدانا للإسلام وجعلنا للأنام بالمعروف الآثام لا إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام إله له خير شريك وتنهى وأشهد وحده من عن أن أمة تأمر أخرجت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 إ ن ه م يرونه بعيدا ونراه قريبا اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن يروا آ ي ة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون ولقد كثر السؤال من المشركين والدهريين يؤمنون وإن القول السلوكيات سلوكيات واقعنا السؤال المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وإن الإيمان بالآخرة ليس بمجرد القول. إن كثير من السلوكيات المؤمنين من السلوكيات المسلمين لا بمجرد كثر كثير آخرة من من من إن تنبي بأنه لا آخرة في في حياتهم فهم يتعاطون الحرام استهتارا وليس مجرد حرام يفعلونه ضميرهم يؤنبهم ويفعلون هذا خفيه ويستترون لا يجاهرون بالفسق ويتكلمون عن العصيان ويتكلمون عن المسلمات ويطعنون في الثوابت ويزدرون في الغي ويتبعون الشهوات وينغمسون في الملاهي و ي ل ه ث و ن خلف الصوارف و إ ل ى غير ذلك من كثير من ا ل أ م و ر وهم يضحكون ويمرحون ولا تشعر ب أ ن ه م يقولون أ ن هنالك قيامه ة وأن ن ا ك م ع ا د ا وسؤالا وهذا واضح جدا في سلوكيات الكثير أ ل ا يظن أ و ل ئ ك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 ح و س ا ن آفاق الفضيلة و ف ع ل الصالحات و ه ي ح ا د يحد ي الى م م المتقين ؤ ن ن ي يسوق وسائق ل إ جنات ا ل ر ح م ن سارعوا إلى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض اعدت للمتقين والحديث عن ا ل س ا ع ة أ ب د أ ه ب أ ش ر ا ط الساعه ة و ي علامات الساعة وهي علامات الساعة الصورة والكبرى منها علامات الساعة الصورة منها وأشراطها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 في آ خ ر ا ل س ا ع ة ب ي ن وبين ا ل س ا ع ة الشيء القليل ف إ ذ ا كان بعثه صلى الله عليه وسلم من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة فما بقي من الساعه ة و و يقول أعدد ستا بين يدي الساعة في حديث عوف موته وسلم موته وقال وفتح وموتان الذي ستا الساعة مالك الأشجع الذي في البخاري ذكر موته صلى الله عليه وسلم موته علامة من علامات الساعة وقال وفتح بيت المقدس يأخذ فيكما تقعاص الغنم صلى عليه ذكر يأخذ بين يدي في حديث في بيت أعدد بن من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 ف ي ع د مسلم على من رفع ا ل ص ل ي ف يقتله فيتقوم حرب بيننا وبين الروم منها يقتل ف ت بيت ح ا ل م د جديد س من ي و ق فيها اليهود ويكون فيها الدجال وينزل فيها عيسى عليه السلام وعندها قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يأتونكم في ثمانين غاية أي في ثمانين راية على كل راية اثنى عشر الف منهم إنه جيش عريض نقاتلهم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقتل نقاتلهم وسلم اثنى منهم إنه منكم كل الف ثلث قال الله هذا عشر على صلى هم خير الشهداء عند الله وين وين وينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أ ب د ا ويثبت ثلث يفتح الله على أ ي د ي ه م هم خير الناس يومئذ على الارض أ أخبر ر ض وثم صلى ل ل عليه وسلم ببعض الذين ل ه ببعض يأتون ب ب ا ا ش ا هذا الجيش قد انتصر وأن الدجال قد قتل قال ويأتونكم عشرة فوارس وهذا الحديث ت قتل ويأتوكم بأن وأن أ ي عشرة قد قد ا أيضا تساؤلات فوارس يثير يأتونكم عشرة فوارس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 أ ن ه يعرفون ب أ س م ا ئ ه م و أ س م ا ء آ ب ا ئ ه م و أ س م ا ء قبائلهم وحتى أ ل و ا ن خيولهم التي يرتبونها إ ن اشراط الساعه ينبغي ان نؤمن بها وهي تفيد المؤمن في انه يصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في كل ما قال ويزداد نبوة رسول إيمانا على إيمانه بصدق الله صلى الله على صلى صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل من برا ف خ ط ب ن فحدثنا عن كل ما هو كائن و إ ن ي لاعرف لا الحديث و أ ن س ا ه ثم أ ذ ك ر ه كما ينكر أ ح د ك م الرجل يعرفه حتى إ ذ ا لقيه عرفه باسمه قال أ ح ي ا ن ا أ ع ر ف كل ا ل أ ش ر ا ط ولكن أ ن س ا ه ا ف إ ذ ا جاء شرط من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة أ م ا م عيني ذكرت هذا ك أ ن ه قيل لي ا ل ب ا ر ح ة وقال الأخطب عمر بن الأخطب رضي الله تعالى عنه ا ل أ ن ص ا ر ي والحديث في صحيح مسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا فما نزل إ ل ا عند أ ذ ا ن الظهر فصلى بنا ثم صعد المنبرة فخطبنا فما في فخطبنا فصلى انصرفنا فحدثنا صعد العصر صلى العصر صعد الظهر المنبر نزل إلا المنبر الشمس نزل المغرب بكل حتى بنا بنا غابة بنا عند كائن واحد هو أحدثهم ثم ثم ثم ثم ثم يوم ما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 ا ل ح ف ا ا ل ع و ا ت يتطاولون في البنيان تحدث عن أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة واشراط أ ش ر الساعة كثيرة من أ الساعه ة إذا قلنا ن أ ت ح د ث ن عن بعثته وعن ا أولا ما موته وعن بعثته ف ي حديث عوف بن مالك من مالك أ ش ر ا الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ا وسئل صلى ل ل ضيعت ه عليه وسلم عن ضياع وسلم الأمانة فأخبر فانتظر وفيها ارتفاع السفلة الأمر أهله أن أشراط غير إذا إلى الساعة الساعة وسد من قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تذهب الدنيا حتى يكون أ س ع د الناس بالدنيا لكع ابن لكع أي من ل اي ق من ة له يظهر على ل يظهر ا ا ا س ويقود لا ن س الناس و و و و ويتكلم في أمر الناس من لا أمر من لا قيمه ة ل ق ا له ع ل ي الصلاة والسلام والحديث في صحيح الجامع الصغير صحيح في قال بين يدي ا ل س ا ع ة ولما يقول لك بين يدي ا ل س ا ع ة معناها ا ل س ا ع ة قبلها بقى ش و ي ة الكلام ده معناه قدام ا ل س ا ع ة وعلامات ا ل س ا ع ة بين يدي الساعه سنوات خد... خداعات يكذب فيها الصادق الصادق ما عنده ق ي م ة في المجتمع مشدد مش وزل وزور... ودغري ما بينفع مع الناس بين يدي الساعه سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ازواجه كذب عليهم وبعده يصوت له ويؤمن فيها الخائن ز ويخون عارفن حرام و ع ي ويؤمن فيها ن ا ل ا ئ ن ي خ و فيها ا ل أ م ي ن وينطق فيها الرويبضه ة الرويبضة قال وما الرويبضة يا رسول ل يا قال الرجل التافه التافه التافه د ه قالوا الرسول ما قالوا زول الرسول قال التافه ع ش ا ن ما ت ق و ل لي الكلام د ه ما فيه أ خ ل ا ق و أ د ب مؤدبين ت اكثر من الرسول الناس الناس ب ت ك ما و البكتو يتشددوا يوم غير فيه حاجة ساكن و ا ل ك ب ت الجنسي وشنو ما عارف حسنا منو م ؤ ه ل ا ت ه شنو ا ل ر و ي ب ض ة وما اكثر ا ل ر و ي ب ض ة في عصرنا الرجل التافه يتحدث في شؤون ا ل ع ا م ة يا سلام يا سبحان الله والله فعلا ل رسول الله اي ح ا ج ة قال ابتدع واي كلام قاله هو فعلا من اشرف ا ل س ا ع ة ولا بد يتحقق ما كان قاعد في زمن ما كافزول ن ي تافه يتكلم التافه معناه لا ق ي م ة له يا اخي نسوان اتكلمت في شؤون ا ل أ م ة والجهاد و ا ح د ة ما ع ن د ه ا مؤهلات تقول هذا حلال وهذا حرام اتكلم و, و, و, و ع ن يوم ا ل م ر أ ة العالمي و ا ح د ة كتبت في ا ل ج ر ي د ة قالت لين نسواني أ ح م ل ا لين نسواني تعبا قالت شوف عليك الله يا خ د ه معقول يكون اعتراض منطقه موضوعي ل أ ن الله خ ل ق ه عشان تحمل عندها ريح المراجل ما عنده ريح كيف يعني يكون كيف يعني عشان, عشان هي تتولد هي, هي جات ء كيف في ا ل دنيا ما بين ريح ا م ر ا ه يا أ خي معقول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 يا ح س ن ما فتن دارفور والشرك وفي العراق وفي افغانستان ومشاكل وافكار م ن ح ر ف ة ومناهج ب ا ط ل ة وصحف م س م م ة و إ ع ل ا م مدمر في فتن افتر من كده ويظهر الزنا وفي حديث السنوات ا ل خ د ع ا ت في ن ه ا ي ة الحديث قال وتشيع الفاحشة ظهور الزنا وكثرته الفاحش الزنا من ع ل ا م ة من علامات ا ل س ا ع ة بل اخبر صلى الله عليه وسلم أ ن ه لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يقوم الرجل إ ل ى ا ل م ر أ ة فيفترشها في الطريق زينه في الشوارع قال فيفترشها في الطريق حتى ا ل آ ن تلقى واحد ماشي ب ع ر ب ي ة و ا ق ف ة و ا ح د ة م ط ر ف ة ت أ ش ر ل ه يجي فلا يشيله ماشي في الشارع شاله في ذات الشارع نزل في ن ه ا ي ة الشارع وقفت في الصيد الثاني لواحد ثاني دشنو المردي ما لا والناس البشوره دشنو دزن الشوارع ذ ا ت ه حتى يفترسها في الطريق فيكن خيارهم يومئذ من يقول له من يقول لهما هلا هل وريتها خلف هذا الحائط يقول له لو سمحت ش ي ر بس و د ي ا ل ل ح ي ط ة أ ب ع د من الشارع في النصويه أ م ش و ا على الحيطه يقولوا يقول قال هذا في مقام أ ب ي بكر وعمر فيكم ديل الناس المصلحين المصلحين ي ق و ل له لو سمحت ه بس زحمه الشارع شويه ما بس على الحيطه ي ق و ل له رواه أ ب و يعلى في مستده والحديث صحيح أ ن يظهر الزنا و أ ن تشيع ا ل ف ا ح ش ة وليكونن من أ م ت ي اقوام يستحلون الحريه ع ن الزنا ي والخمر والمعازف وظهور المعازف أ ي ض ا ع ل ا م ة من علامات ا ل س ا ع ة وشرط من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة ومن أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة أ ن يظهر الجهل لكن ح ا ج ة غ ر ي ب ة في حديث ابن مسعود في المسند قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين يدي ا ل س ا ع ة ظهور القلم القلم ينتشر والجهل ينتشر ح ا ج ة غ ر ي ب ة مفترض القلم يكون ضد الجهل لكن ق ل م ما بيزيل بلم القلم ا ل سينتشر في اخر الزمان قلم ما بزل قلم اي دول قل له لو سمحت قلم طوال ي دي قلم ا س أ ل ه عن نواقض الوضوء ما حيعرف متفلهم ومسرح كيف ومتعطر باحسن عطر وشاكب ي ن طلونه و ق ي ا ف ة لو سمحت قلم ي ط ل ع نواقض الوضوء ما يعرف قاس ا ك د ه قال يظهر الجهل وفي نفس الوقت يظهر القلم ش ي ح عجيب لكن انا ما كنت اتخيل ان ه القلم ينتشر والجهل ينتشر كنت أ ظ ن أ ن القلم يحد من الجهل لكن الجهل المعني هو الجهل بالاصول أ ص و ل ل ل الأميين والأميات والحبوبات ل ي يعرفوا يعرفوا ممكن ا أ كيف、يتعاملوا. كيف كيف كيف ممكن حتكون يتعاملوا يستقبلوا الضيف يتعامل بحياء يفقد عند الجامعيات ويقوم أيهما بمقاييس الشرعي تتحشم تتعامل الحبوبات مع عند عند أعلم أعلم الرجال الحبوبة ولا الطالبة هتكون الحبوبة موجود و وده بأدب ويكثر ا ا ا ل ل أعلم ط ب ب م ق ي س القلم ا قال عليه الصلاة والسلام الساعة القلم عليه والله عجيب بين يدي شيء ي ظهور و لكن ك الهرج قال و القتل ما ه ر رسول ج يا الله ا ا ل ل ق حتى يقتل الرجل ولا يدري فيم ا قتل وفي بعض الروايات يتناكر الناس يقول الناس كويسين بيقل يسروا يتناكر فيقتتلونه قال تعرفوا الناس لك لابعرفك إجباء لا بعض مع فجأة ك أ ن ه لا يعرف أ ح د ه م ا ل آ خ ر والله ح ا ج ة غ ر ي ب ة وماذا ارفور منا ببعيد ياخي ارفور ش و الله يستر من ا ل ناس جونقرن يبيع أخي جونقرن و ي س ت ر ي في البلد بقى الرئيس قبل ما يبقون رئيساته يعقل اتفاقات والله والله أ ن ا خايف يضبحون في الشوارع والعاقل من اطعم بغيره الا س ر ب فعلوا في ا ل بوسطه والهرسك ما فعلوا ما ك ن ت خ ي ل إ ن ه كانوا دولتين مجاورتين لا الصرب والبوسنيين كانوا واحد البوسنيين كانوا استغربنا بناكل معاون ونشرب معاون ويضحكوا م ع ن ا قالوا يوم وجونا بجيوش ك أ ن ه م لا يعرفوننا والله أ ن ا أ خ ش ى يطبحون في الشوارع زي ما بيعرفونا ويكون الواحد شغال معاك وعارفك لكن لما لما تجي س ا ع ة الصفر بتاعتهم قد ينكرك والله و لا يجيب لك خ ب ر و أ و ل من يقتلك و ي د و ل عليك انت البلد دفوضه ي بقت ياخي معقول أ ن ا معرف ا ا ل ح ك و م ة اللي اللي ا ش ي م ص ب ر ة على اتفاق ا ل ت س ل ا م ك ترمي كرسو جون جان اظهر نوايا ه ربنا خلا قد بدت البغضاء من أ ف و ا ه ه م وما تخفي صدورهم أ ك ب ر ما ش ا ع د ا ت ف ا ق ا ت وكتب وعمل مع ا ل ش ر ك ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ه و ش ر ك ة إ ن ج ل ي ز ي ة م غ م و ر ة و ب د أ يعمل و ي ن ق ض في الاتفاق اتف... ن ق ط ة ن ق ط ة يا اخي ف ن ب ذ إ ل ي ه م عهدهم على سواء بلون ق ت ل ا ت ف ا ق مع السلام حريب حريب الجنوب دايرنا دون الجنوب كان بلا ل جنوب دا دلو م ح ق و ل يا اخي نحنا نضيع ي عن ي ز م ن ن ا في شنو في لا شيء والله أ ح ش م من الحرب ا ل أ ه ل ي ة التي تكلم عنها الم الم الم الم الم هو الهرج أ و الهرج بفتح الهائي وتسكين الرا الهرج وليس الهرج الهرج وهو أ ن يقتل الرجل ولا يدري فيما قتل طيب يعني رصاصة عارف جائنون رصاصة ما و لما ا اكتلك قرص ضدك لكن ل أن الحكايه تجوط هذا من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة وبين يدي ا ل س ا ع ة كما في حديث ابن مسعود في المسدد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين يدي ا ل س ا ع ة تسليم ا ل خ ا ص ة تسليم الخاصة وتسليم ا ل خ ا ص ة يعنى به كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يسلم الرجل على الرجل ل ل م ع ر ف ة الناس مسلمين افشل ا بناتكم ي في الشارع دا ا ز ر ك ما بيعرف اقرا سلم عليك دا معناه تسليم ا خ ا ص ة يعني يسلم الرجل على الرجل ل ل م ع ر ف ة أ و يجي م ا ر ي ا ل خ م س ة الفرق فين بدل ما يقول السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ي ق ولوين له يا ابو حميد بس و ا ل ب ق ي ة م ا يقول له السلام عليكم دا ع ل ا م ة من علامات ا ل س ا ع ة هو يقول لهم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته كيف يا بوحميد بعد ا ي خ ص ه ا م ا اذا سلم تسليم ا ل خ ا ص ة هذا من ا ش ر ا ت ا ل س ا ع ة بين يدي ا ل س ا ع ة تسليم ا ل خ ا ص ة وفشو فشو فشا يعني انتشر وفشو ا ل ت ج ا ر ة حتى تشارك ا ل م ر أ ة زوجها في ا ل ت ج ا ر ة ا ل م ر أ ة ت ا ج ر و ا ل ر ا ج ل ت ا ج ر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 وفعلا هذا هو ح ي من عند الله وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى كلام واضح فقال بين يدي ساعتي أ ن يكون الناس إ خ و ا ن ا ل ع ل ا ن ي ة أ ع د ا ء ا ل س ر ي ر ة في الظاهر أ خ و ا ن كيف الحال مشتاقين أ و ل ما تمشي أ و ل زول ي ط ع م في كور ق ا ل لك مشتاقين دا يقول أ م ش ي ا بن كلب ذ ا ت ه ذ ا ك ب ر حرامي يكلم الناس المعون يقولون زود سافل هنا كل ي ق و ل له ما شوفوا زود كده ي ق و ل له مسكين كده م ض ب ل ي ن زود كعب ما ت ق ولكنهم ل يقولون انهم ي ح ن و ت ق و ل له م ت ا ج ي ن ويكرهونهم ت وما ق ط و ي ك ر ق و ل د ه ي ع ن ي حرامي ك ب ي ر دمع و ن ه م ا و ي ك ا ه و ن ه م و ي ك و ن الناس إ خ و ا ن ا ل ع ل ا ن ي ة في العلانية إ خ و ا ن أعداء ا ل س ر ي ك ر ه ك ن ه م و ب ك ر ه و ن ه م و ي ك ا ه و ن ه م و ص ف ر ا ء و ه ك ذ ا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 و أ ن يجمع الشمس والقمر ل أ ن تتبدل ولذلك قال اتفاخ ا ل أ ه ل ه ان يرى الهلال لليله ولكنه منتفخ فيظنه الناس لليلتين يشوفوا هلال كبير يكونوا يوم واحد أو ليلة لكن كبير ويقولوا يكون والله احنا ماكلين يوم يقول لك في رمضان هلال دا كبير يقول لك لا كبير لا حاجة هلال دا يهوزاته يطرع عليه التغير واحد أو والله انتفخ هلال الظاهر منها إحنا رمضان الهلال دا الهلال دا لكن لك لك لكنه وبدأ حق حق حق استعدادا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 أ ن يتباهى الناس في المساجد المساجد الناس ج م ل و ه من باب تعظيم ش ع ا ئ ر الله وهذا طيب وجميل ولكن يتباهوا يقولون جامعنا أ ح س ن من جامعكم د ي م ن علامات ا ل س ا ع ة لكن في ناس بيخدموا الجوامع يعني ح س ن يا اخوانا ن ح ق ه الناس ال عندون إ ن ص ا ف ومؤمنين كل ما يجوا ل ج م ع ة دي والهوى البارد ده يضربن يدعو ل ل ز و ج ب لون المكيفات دي ده, ده, ما حق ده ده, ده, ده أبصد شي ده من ا ل إ ن ص ا ف حسن ا ل ز و ل ش ي ج ج ويلقى ا من ع مرتاح المكيفات م يا الله الزولة جاب يقول ي ل ل ل ص ب ت ا ع ن يوم ا ل ج م ع ة بقية وفي ا ل ص ل ا ت يضربون يا يعرض النار الهوى السمح ده يا الله ما يعرض على النار لا على ده ف ي في قيامته ولا يرى حثيسها قبره ولا ولا الزول البن... أزول... الناس اللي اسهموا كلنو بنو لين مصل النساء و أ س ه م و ا ب أ ي شي ء تدعولهن ربنا الزول البنى ل... لابوه المظله القاعدين ف ي ا ل ن ا س دي حق ما أص... يعني حق ما ن ن س ا ل أ ص ل ا هو عمل لالله ولابوه أ س أ ل الله ا ن ه قدر من الناس ي بعدو في الظل والده يكون في روح وريحان مع رب غير غضبان عليه إ خ و ا ن ن ا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين يدي ا ل س ا ع ة أ ن تتخذ المساجد وصفا وطرقا المساجد يبقى حتى قال في بعض الروايات هذا ح د ي ث و إ ن الرجل ليجتاز ا بالمسجد لا يصلي فيه قال تجي ناس يخشوا الجامع في ناس بيوا جامع للعقد بعدين هم اصلي أ ص ل ا وبعدين غضبان من الناس اللي عملوه في الجامع يحني ي ق و لكن ل ذاته ي يخما البيت تلتلون كالرهون تعبنوا وريحنا جنب ذاته كوز اهجان في نفس الوقت ع ن د ه ع ل ا ق ة ا ج ت م ا ع ي ة مع ز و ل ة دعاودة ي ج ي ا ل جامع بخش ي بغني ي طوالي مي بغني ج ن ب الباب طوالي ي خ ش ي غ ن ي ج ن ب الباب هناك ي ح ض ر العدل ل ا ب ص ل ر ركعتين و ل ا ب ص ل ر لزاتو دا ه ج ا ل جامع طريق بس أ ن تتخذ المساجد طرقا و أ ن تتخذ المساجد للوصف يقولك ل المناسبه في المحل الفلاني جوار المسجد الفلاني اكتباه الكرد في ويجتاز الرجل بالمسجد ولا يصلي فيه وفي بعض الروايات فلا يركع فيه ركعتين ت ح ي ا ت مسجد ركعتين من يصليها الحاسوا شنو هذا من أ س ر ا ط ا ل س ا ع ة ومن أ س ر ا ط ا ل س ا ع ة في حديث الطبراني الذي هو في معجمه الكبير والصيوط في الجامع الصغير وصححه ا ل ي في صحيح الجامع الصغير و و ط الجامع ص ا ل أ ل ب ا ن ي في الصغير الجامع قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سيكون في آخر اخر ل والله الرسول قال ز م ما كم ا عشان ن شرطة شرطة د ل الحديث ت أنا من, من عندي زيته دا الحديث دي سيكون دا ما دي زيته هو في آ خ الزمان ش ر ط ة يغضون يغضون اطلعوا الصباح في غضب الله ويروحون في ص خ ة الله ا ط ل ع الله ص ب ا ا ح ل غ ض ب ا ن على وجه ر استطعت ج ع ا ل م ا الله ا ص ان لا تكون من بطانتهم فافعل او اعرف تكون مع النازل ى ا س ت قال ر ر ه و ع ى س لك ا المواطنين وفينا الشرطة م ة يستغل ط إنه ش ر يا أ خ ي قام الشكل في محل بجلالي بنسكله ا بجلالي ب واحد طلع ب ط ا ق ة خمسه ت ا ن ي طلع بطاغه جتنا ا ل ش ر ط ة شنو دا ا ل ح ص ل شنو خ م س ة ايزو طلع بطاغه ق ايزو د ا ر ي س و ق ا ل نستري ا ا ل ودون ا ل ي ولا يورون ا ل ن ه و زو ا ل ش ر ط ة ك ل ه م طلع بطاغه ياخي يا أ معقول ا ل م س أ ل ة د ي ا ل ش ر ط ة ا ل ظ ا ل م ة اولم يقول مع التبرد ص ي ف ا ن ي من أ ه ل النار لم أ ر ه م ا يعني لسه ما جمعناه في ا ل آ خ ر وجوف ا ل آ خ ر معناه ا ل ق ي ا م ة حتقوم رجال ب أ ي د ي ه م سياط ك أ ذ ن ا ب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن ا ل ج ن ة ولا يجدن ريحها إ ل ا عنهن ف إ ن ه ن م ل ع ن ا ت هن المنافقات لا يدخلن ا ل ج ن ة ولا يجدن ريحها إ ل ا كمثل الغراب ا ل أ ع ص م كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سيكون في آ خ ر الزمان ش ر ط ة يغدون في غضب الله ويروحون في ص خ ة الله لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله يعني ناصرهم رسمي مما يمرض الله غبان عليه ومما يرجع البيت شايل حاجات برضو الله ساخط عليه دي من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة ودي م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا و إ ن من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة تقارب الزمان وتقارب ا ل أ س و ا ق كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتقارب الزمان وصفه صلى الله عليه وسلم ب أ ن العام يمضي كشهر و أ ن الشهر يمر كاسبوع أ وأن س ب و ع ل أ يمر كيوم وان أ ن ل ي يمر و و م كساعة أ ا ل س ا ع ة تمر كاحتراق السعفه ة السعفة بتعتنخلة مسافة بس ن إ تولعه وتنتهي اليوم انتهى هذا من علامات الساعة وتقارب الأسواق اختلف أهل التفسير تفسير تقارب اليوم الأسواق الساعة أهل هذا في من ا ل أ س و ا ق قالوا تقارب ا ل أ س و ا ق يدل على س ر ع ة المواصلات وسرعه التقنيات ا وسوريا خليها、زول. سوريا بيمشوا الماشرين المناقل سوريا المناقل فينا بيمشوا سوريا المنغولة ذاته فيشنا ن من ي يوم دي زي دي زي دي زولت أكثر ه ما تقارب ا ل أ س و ا ق ذاته سوريا د ي فيها ا ن و ب اشي يجيب وضاع يقول لك ه تقارب ا ل أ س و ا ق بعض بعضهم يقول كساد ا ل أ س و ا ق ل أ ن ه في أ ي محل س و ق وفي أ ي محل ب ق ا ل ة تستري منياته لا د ه ما الصحيح الصحيح تقارب ا ل أ س و ا ق ليس كسادها إ ن م ا س ر ع ة الاتصالات والتقنيات والمواصلات التي تقرب من أ س و ا ق الناس والله ي اخوانا إ أحاديث هذه احرز ع ج ي ب ة و أ خ ت م الخطبه ا ل أ و ل ى ب أ ن من أ ش ر ا ط الساعه تشبب المشيخه ة المشيخة. زر كبير م ا د ا ر يقتنع انه كبير زر عجوز م ا د ا ر يقتنع انه عجوز امشي اقع الصبغه ا ل س و د ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكون أ ق و ا م من أ م ت ي يخضبون بالسواد في آخر الزمان. قوله في اخر ل قوله ز م ا ن في آ الزمان دل دعشت على أنه صعب كحواصل الحمام لا يريحون ا ل ج ن ة ولا يجدون ريحها يعني كحواصل الحمام الحمام بطن الحمام قال ليك ا ل ز و ب ي ق و ل او الحديد اخواننا دا وصف ما ق ل ت انا ب ر ض و قالوا السلف قال ليك بيحلق د ي ق ن كلها و ي ت ر ك ا ل ذ ق ن و ب ع د الذكي ي خ ل ي ه ا سوداء يقولك ل ي ع مليح ل س ص ب غ ة سوداء بعد ذلك ازول م ت ع ر ف و ا ع م ر ه ك م س ن ة يجي ك ي ازول يجيب وماشي تقول له ز و ل د ه ما شاء الله شباب خاصة ك ع ل و ع ي س ط ا ن ي و ل ا ث ا ل ث ا ل كاوس ل م ده ك ح ا ص الحمام وما ق ا ل لك ا ل ل ح ي ة كلها ق ا ل ب دين يعني إ خ و ا ن ا ا ل ل ح ي ة كلها ا ل ل ح ي ة ا ليا ل ب ت ب د ا من ا ل أ ذ ن إ ل ى ا ل أ ذ ن دي ا ل ل ح ي ة ا ل ز ق ن قال له تحت الحنك ابن الجوزي قال ده قال إ ن ه ي ح ل ق العوارض قال له بيجاي وبيجاي. ويخلي ب ج ا ي ي و ا ل ز ق ن وبعد ده ينصيلها ا ل ص ب غ ة ا ل س و د ة ده حواصل الحمام بس يهوزته قال, قال برسول الله كان ده في ه ده حواصل الحمام زي ما ق ا ل ا ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وإن وفي إ ن والحديث سنه ابي داود وفي صحيح مسلم بدا يخضمون في س ن ة أ ب ي داود وفي صحيح مسلم قال اجتنب غيروا شيبته واجتنبوا السواد ا ل ص ب غ ة حرام واللي ي دل على, على حرمتها أ ش د ت أ ك ي د ا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من غير بالسواد سود الله وجهه يوم ا ل ق ي ا م ة أ ي ض ا الحديث في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة ه ذ ا يدل على تحريمها ا الله تعالى أن يجعلنا وإياكم يقينا ا أسأل أن أكثر وأعظم ن ي إ م بما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم و أ ك ث ر ت ص د ي ق ب أ ق و ا ل نبينا صلى الله عليه وسلم أ ب ا ر ك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن وان من اشراط الساعه ان يظهر موت الفجاءه نام وما قام نصيح ما عنده اي مرض وقع بس ش ا ل و ا ل دليغومات دا من علامات الساعه وفي الصحيحين ان يمر الرجل بقبر اخيه فيقول يا ليتني مكانه من الفتن كترة تجي الواحد المقابر يقول لك والله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 سواء في ا ل س ع و د ي ة سواء كان في قطر ز ر ا ع ة ونوافير وموايا انت تقول الشده جميل وين؟ من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة وفي البخاري من أ ش ر ا ط الساعه ة و د بقى بترتيب المناسبة في بعد قولي معناه ما الناخر خلاص الأشياء الشده إلا الدجال حسنا كان قولي الدجال ده ده فضل في بعد ده مرق ا ل ل ي ل ة د ي مرق ا ل ل ي ل ة د ي بصدق طوالي ان الدجال مرق ما, ما فضل الا الدجال ان يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل م ئ ة ت س ع ة وتسعون فيقول كل واحد منهم لعلي انا الذي انجو رواه البخاري وقال بعض الناس ان الفرات سيحسر عن جبل من ذهب أ ي الذهب ا ل أ س و د و هو البترول وهذا غير صحيح قالوا والقتال العراق تقول تقول تقول العراق قوية البترول الحاصف الآن هو فعلا بس البترول ما تقول لي؟ ما لي داري لي صدام ما تقول لي أمريكا داري ودارة إسرائيل الآن الموساد حركته فاعلة داخل العراق. بصورة قوية جدا بالمناسبة يريدون لإسرائيل الرافدين لي لي لي بترول دخل هو بصورة يريدون موطين ده ده كدم حركته بس غير أرض في في لكن الجبل دليل السماجه جبل جبل ذهب ذهب ذهب ل ع ي ذهب ل بتاع ذهب وما ذلك أ على الله بعزيز ومن أ س ر ا ت ا ل س ا ع ة ا ل أ خ ي ر ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أنا الحديث أحيان خليه أنت الحديث في الصحيح أن الحديث الحديث الصحيح العراقي موليك مسلم يمنع يوشك خليه أهل في ويجبى ا ل ي هم ك ف ي ز أ و د ر هم يعني سوف ي ح ا ص ر العراق قال ا ل ص ح ا ب ة مما ذ ا ك يا رسول الله قال من العجم ي م ن ع والله ن ه م ذ ك من ا ع ج م و ا ل ي خ و ا ن اي أ كلام ش و ف ت أ ي ك ل م ة قال رسول الله ع ن د د ل ل من العجم قال من العجم ما م ع ن ى م ن كفار معينين كل كفار العجم في نصب عجم ويشك م ممكن ا كفار برضو ا ر الحديث ع ج م الأم م اللي ا ل هو ت ة انتهى الكلام العجم د أنا بشيلة بأخذ محل الأم المتحدة بشرح بالأم المتحدة ا بشيلة بشرح ويوشك ي محل ل ح د ان انتهى أن يمنع أ ه ل ا ل ش ا م أن ي ج ب ى إ ل ي ه م مدي يعني أ ك ل أ و دينار قيل ومن مذاك يا رسول الله قال من الروم العراق من العجم وفلسطين من الروم بقيت العجم ل ل ص ي ن ولا اليابان ولا الفلبين ما عندهم شغله مع الفلسطينيين ديه دي شغل امريكا و ا ل ا ن ج ل ي ز في فلسطين اما العراق كل دي خشب فجعل أن العراق يحاصرونه عجم والشام فلسطين وما حولها يحاصرونهم الروم بقيت ا ل ف ل س ط ي ن ي ن ما روم الروم ديه هم ابناء العيص ابن إ س ح ا ق ا بن إ ب ر ا ه ي م ل أ ن ه كان للعيص العيص بن إ س ح ا ق تزوج ب ا ب ن ة عمه إ س م ا ع ي ل و أ ن ج ب ولدا اسماه الروم وكان شديد ا ل ص ف ر ة ولذلك يسمى ب ا ب ن ا ل أ ص ف ر أ و ر و ب ا دي كلها روم و أ م ر ي ك ا دي كلها روم فقال إ ن ه ق ض ي ة فلسطين الناس الي ل عندهم ك ف ل من الكفار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 دينار وقيل مم ذاك يا رسول الله قال من الروم وفي صحيح مسلم لا تقوم ا ل س ا ع ة الا والروم اكثر الناس عددا رواه مسلم القيامه ح د ق و م والروم اكثر الناس ع د د وده ودي اشرط الساعه ة الكبرى اسأل ا ل ل ع ا ل ى ان ي و ف ق ن ا وإياكم لما و يحبه ي ر ض ى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا إ ل ى البر والتقوى و أ ن يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن و أ ن يردنا إ ل ي ه ردا جميلا وأن يصلح اللهم يا ا م ي يصلح دنيانا التي ي ن أن ف ا ع ا ا ش ن وأن يا ص ل ل ح ن آ خ ربنا ت التي الموت ن معادنا وأن يجعل راحة لنا من ا إليها راحة الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم يا يجعل كل يجعل كل في خير وأن شر ر ويا مولانا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا